بلال وعماء وصهيب وخباب وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين فنهاه الله عن ذلك وبين له أن هؤلاء الضعفاء الفطراء أشرف وأكرم عند الله من هؤلاء الأغنياء الأقوية فإن قيمة الناس بإيمانهم وتقواهم لا بأموالهم وأحسابهم فاربط نفسك كما أمرك ربك تبارك وتعالى بأمثال هؤلاء الذين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 الذين شغلتهم دنياهم عن أخراهم فكانت أعمالهم وأفعالهم سفها وتفليطا وضياعا ولا تغرنك أموالهم وأحسابهم فالأمر كما قال الله ولا تمزن عينيك إلى ما متعها به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْطَى عباد الله قل المتناصحون والمتعاونون على البر والتقوى في هذا الزمان خاصة فلا تكاد تجلس مجلساً إلا وسمعت أهله يتحدثون عن الدنيا وأبوابها فأقوام شغلتهم الأسلم والصفقات وأقوام جمعتهم في مجالسهم الشاشات والقنوات وأحاديث الناصي في مجالسهم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 أضر من الصاحب السوق ولست بحديثي هذا أخصت فئة الشباب فقط بل كل الفئات والطبقات نساءً ورجالاً صغاراً وكباراً فلقد سمعت من أخبار شيوخ وكبار في السن أضلوا بعضهم بعضاً ولقد رأيت بأم في سفرة من الأسخار كباراً في السن قد اجتمعوا على خمد ومخاز وعار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول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 من عرفوا قيمة صحبة الأخيار فهذا بلال بن سعد يقول أخ لك كل ما لقيك تكترك بحظك من الله خير لك من أخي كل ما لقيك وضع في كفك دينا وقال عمر رضي الله عنه ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخي صالح وقال علي رضي الله عنه عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة ألا تسمع إلى قول أهل النار فما لنا من ولا صديق الحميم